بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك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 فإنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي علين وما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 تعرف في وجوههم نظرة نعيب يسقون من رحيق مختوب فتامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم لَبُو فَكِينَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟